بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن لو قد غَالَ قنا سمعَتي وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوءِ صَبِر صَبِر صَبِر Eu bilrada na eu cu na Bi que conver وَمَا مسنا مَنَ ذَمِيرُهُ وَمَا أَمَلَ زَنَا Zox <coughs> me What's down up What's down there? What's down there? You. يا ما معنا الصيح No. Mm -hmm. unnane naysiiit worst now worst now نَحْنُ أَحْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا electric Na